بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم بسمة أمل جديدة بسمة أمل النهاردة حاجة أنا مرد بيها ومرد بيها الأسبوع اللي فات جالي تليفون من صديق لي بيقول لي الله يخليك في ولد صغير عنده سبع سنين جاله كنسر جاله سرطان في الكبد الله يحفظ ولادنا يا رب ويشفي الولد دوان جاله كنسر في الكبد والولد حيموت ولازم عملية وأبوه موافق ان هو يتبرع له بفص من الكبد بتاعه عشان الولد يعيش يا سلام على الأب طبعا بيحب ابنه أب فين المشكلة؟ قال لي المشكلة أن العملية تكلفتها غالية قوي العملية تكلفتها نص مليون جنيه ياه كتير نص مليون جنيه ده تكلفت العملية الأب. الأب على قده قال لي ممكن لو سمحت تشوف متبرع يدفع الفلوس دي لا الحقيقة يعني كده ايه انت عارفين النفس ساعات قعدت افكر نص مليون جنيه هكلم مين ده نص مليون جنيه عشان العملية فقلت له طب ما تسأله وتشوفه و... و... وكأني كسلت كده شوية وبعدين في يوم بعد صلاة الفجر كده كأن ربنا ألقى في قلبي يا عقولة مش هتقف جنبه أنا... انا مقدرش أنا معيش أصلا و... ومش عارف حطله من مين وبعدين قعدت أقول طب ما أنا بطلب ناس كتير تساعد في مشروعات خيرية وناس حاعدت أطلب تاني وثاني وثاني كأني كسلت فقزف كده بعد صلاة الفجر في قلبي قوم ساعد الراجل والله العظيم يا جماعة كأني كده حاجة حيب ساعد الولد وقمت قايم تقول زي الكده الملهوف وبدأت أعمل تليفون واتصل بواحد غني أعرفه وما كسفتش وقلت بقى أنا يعني حطلب مبلغ كبير زي كده وبقى جوايا قوة غير عادية يا فلان أرجوك هتقف وتساعد الراجل ده يعني هتقف وتساعد الراجل ده وبقيت بتكلم بمنتهى القوة كأن الموضوع منتهي وبعزم رغم أن أنا من من من نص يوم كنت مكسل ومكسوف وحطلب جمايل وبقيت بتكلم بقوة هتساعده وأنا برجوك ولو سمحت تخلص الموضوع فوراً ما نضمنش إلوانا تحيعيش ولا لأ وإذا بالراجل يتفاعل معايا بمنتهى القوة يقول لي فوراً ويقول لي ابعث لي نمرة الراجل ويكلم الأب ويجري وراء الأب ويبقى هو اللي بيجري الأب وحتم العملية بكرة الله أول ما الأب بيكلمني لقيته بيتصل بي بيعيط في التليفون وبيقول لي أنا بكلمك الله يسعدك زي ما أسعدتنا ويقول لي ثانية واحدة أنا حسجد سجد شكر ويسجد سجد شكر ويبكي وهو بيكلمني أنقصت حياة ابني الله يبارك لك أنت وهو لو أقول يا جماعة كأني طلعت عمرة؟ لو أقول لكم كأني حجيت؟ تسدقوا أن أنا بتكلم دلوقتي وبسجل وأنا وأنا مقاشعر جسمي مقاشعر لما افتكرته وهو بيدعي بيدعيلي اعملوا الخير يا جماعة الله يخليه اعملوا خير عشان ربنا يحفظ ولاد كنته ساعدوا الناس اوعى تقول مش عايز جماية الزيادة من الناس قصي مكسوف قصي مش حقدر الحمد لله أن ربنا شاعد يعني الداني القوة أن أنا أقف سلام على دموعه يا طرى الدموع دي هتتحط في ميزان الراجل اللي سعده وفي ميزان حسناتي يوم القيامة يا طرى الدعاء اللي دعاهو يدول هيحفظ ولادي علي وعمر أكيد ربنا شكور ما بيروحش عنده الخير سعد الناس تسعده وتشوفوا البسمة الأمل على ولادكم وأحفادكم وأزوادكم الله يسعدكم سعد الناس شكرا والسلام عليكم